والأرض لآيات للمؤمنين إن بالسماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة من آيات لقوم خلقكم وما يبص من دابة آيات قولكم واختلاف النور والنهار وما أنزل الله من السماء يرون ليلًا ونهارًا الارض بعد موتها وتفريق الراحي آيات القوم يعقلون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق فبأذ أحد في بعد الله وآياته المؤمن فبأذ أحد في بعد الله وآياته المؤمن وَالَّذِينَ كُلُّ أَفْسَدٍ أَذِينَ وَالرَّكُنَّ أَسَاتِنَ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَعَ لِهِ فَمَنْ يَصْرُمُ إِسْتَكْبِرَ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتَلَعَ لِهِ فَمَنْ يَصْرُمُ الروم متكبرا كان لم يسمعها من يصر رو متكبرا ظن ارا يسمعها فذلغوا بعذاب اليم لذلغوا بعذاب اليم واذا علم قذى هزوا ولذ على من آياتنا أن استقر هزوا ولا أن لهم عذب. كتبوا شيئا ولا ما استخدوه ربهم لهم عذاب من رجل أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجل أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله وما عندكم قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الثَّرْوَةُ وَلَا الْأَوْلَادُ فِي مَنْعِ رَبِّكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ وَتَخَالَصُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَمْنٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْكَتُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي الْكِتَابِ لَفِي يَقُولُونَ وَأَكْثَرُهُمْ كَافِرُونَ كُلُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِمُونَ لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّانَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يُؤْثِمُونَ لِلَّذِينَ لا يرضون أيامه ليجزي قوما بما كانوا يكسبون يغفر الله من أمر صالحة لمسكه ومن أساء عليها من أمر صالحة لمسكه ومن أساء عليها ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولن هساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آسينا بني إسراء الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورقد آتينا بني إخوى إلى الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم ورزقناهم من قول يداك على العالمين وهذا طالبا لم تفضلنا على العالمين يا ايماهم بدينات من الأمر وَآتَى النَّاسَ مِن بَلاَئِهِ إِلَى الأَمَدِ فَمُخْتَلَفُ الْعِبَادِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِقَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَأَى ظَلاَمًا إِنَّ كَيَقُضي بِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذِمَّا في كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِفُونَ إِنَّا أَبْدَأْنَا قُضِي بِنَهُمْ الْقِيَامَةِ ذِمَّا في كَانُوا فِيهِ يختلفون. جَعَلَ مَا كَعَلَى شَرِيعَتِهِ مِمَّنْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهَا ثُمَّ جَعَلَ مَا شَاءَ شَرِيعَتِهِ مِمَّنْ أَمَرَ بِاتِّبَاعِهَا تَنبَأْ هَوَاهُ وَلَا تَتْبَعْ الذين لا يعلمون فاستهرعها ولا تسترع أمرا ان الظالمين بعضهم اولياء بعض وانه الظالمون بعضهم ارضياهم بعض والله ولي المتقين والله هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوكنون هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم هم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم هم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ونماتهم ان نجعلهم كالذين امنوا وعنوا الصالحات تعالى ان نحياهم ونماتهم جاء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى ولتجزى قد نفسهم بما كسبت وهم لا يظلمون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 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ وَأَضَضَّهُ اللَّهُ عَلَائِمٌ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِ وَالْأَوْلَى اللَّهُ عَلَائِمٌ عَلَى رَسْمِهِ وَقَلْبِ وقت مغلاس مني وقت بني وجعل على دفوره بساوة وقت مغلاس مني وقت بني وجعل على دفوره بساوة وجعل على دفوره بساوة فمن يهدى الله. من بعد الله وجعلنا تصاريم سواء صاريمين بعد الله أصلح سبب كونه تعالى تارة يقال ما هي إلّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الضعف وقال الله إلا حياتنا الدنيا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان حجتهم أنفوا ما يجمعكم إلى يوم القيامة إلا روحكم ثم روحكم ثم رأكم إلى يوم القيامة إنما يجمعكم إلى يوم القيامة في ما ريب فيه ثم <تصفيق> إلى دركنا الى ما في ما ريب فيه ما ريب فيه ولا يكن ما اكثرا لا نعلم الساعة يومئذ يخسر المبطنون ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل أمة جاسية وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم وإذا هذا كتابنا يوم تقوا عليكم بالحق هذا كتابنا يوم تقوا عليكم بالحق من كن تنسخ ما كنتم تعملون فكونوا الناسخون ما كنتم تعملون لأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم رب في رحمته. فأن الذين آمنوا وعملوا الصارحات سيبقلهم ربهم في رحمته. ذلك هو الفوض المبين. ذلك هو الفوض المبين. أَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ فاكبرتم وكنتم قوما مجرمين فاكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا كين إن وعد الله حق لا ويد فيها وإذا كير إن وعد الله حق والساعة لا ويد فيها والساعة لا رب فيها قل ثم ما نبري ما الساعة إن ظن That's right. وكيل اليوم منزاكم كما نفيكم لقاء يومكم هذا وكيل اليوم منزاكم كما نفيكم لقاء يومكم هذا كما نفيكم لقاء We're